بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا يتيب جانلك في زوجها ودشكي إلى الله والله يسمع تحاركما إن الله سمع بصير الذين يظهرون من سن نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله وَإِنَّهُمْ لَغَاوُونَ وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْغَاوِينَ كَمَا نَقُولُ وَنَوْعِظُ وَإِنَّمَا نُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ خِذْلاَنَا وَيَخْشَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ فِي الدِّينِ سَيَحْلِقُونَ ثُمَّ يَمُوتُونَ لِمَا قَالُوا بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مِنْ قَنَوَاتِهَا يَتَنَاسَوْنَ ذِكْرَ فمن لم يجنب طيام شهرين متتابعين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستقى فإطعام خسين بسكيا ذلك لترمنوا بالله ورسوله وفلك حدود الله والمكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كما قلت الذين من قبلهم وقد أنذرنا آيات بجنات وللكافرين على ظلمين يوم يمعتهم الله جميعا فينذرهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحطاه الله ونسوه والله على كل شيء شيء ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى جلابته إلا هو رابعهم ولا خمسة هو ساد سور ولا أدنى من ولا إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم الكيامة إن الله فبكل شيء عظيم ألم ترين الذين نبوا عن النجوة ثم يعودون لما نبوا عنه ويتنازعون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أبوظتهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم حسبهم جهنم يصلونها فلاس المصير يا أيها النبي لما منهوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإسم والعجوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إذا يتحشرون إنما النجوى من الشيطان لا يحزن الذي لا امن هو ليس لله دليل شيء ولا الله وعن الله فليتمكن المؤمنون يا ايها الذي لا امن اذا فينا نسمتصحوا في المجالس نشتصحوا فاستحوا يضحك الله لكم واذا قيل ان شذو فشذو يرفع الله الذي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 فأشفقتم أن تقدموا بين يدين جراكم صدقات فإذ لم تقعنوا وتاب الله عليكم فأطيموا الصلاة وعاف الزكاة وعطيوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى المذينة ولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحرفون عن الشبب وهم يعلمون أعد الله لهم عنادا شبيدا إنه مساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فقدوا عن سبيل الله فلهم عذابهم مهين لن تغلي عنهم أبوالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يغهُ مَُّهُ جز يحلفون له فيحلِثونَ نبوك يخلِفون لَكم وَيحْسَونَ أنم شَ أأَما إنِهُ مغولكَون إح داه م الش يطالوا فَأَسَ مُبنفر الله قلائِك حزم الشيا ألا إن حزب الشيطان هم الخافرون إن الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَذَلِكَ فَضْلُ أنا يُؤْتِيهِ إن مَن, من الله وَاللَّهُ ذُو لا تجد لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ أو خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أو يا اخوانا يوم او اخوانا يوم او عاشرهكم الا اذا كشف في قلوبهم الالبات وانجدهم بروحهم ولنخلهم جنات ولنخلهم جنات في من ذكرهم الانار والخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله يوم المطلحون